واختلاف في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به فأحيا به الأرض بعد موتها وتصر في الرياح آيات لقوم يعقلون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 إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم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 أَمْ حسب الذين جت رح السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم محيهم وماماتهم ساء ما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 وللله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية